أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آللا امر تلك آيات كتاب نحن نقص عليك أقسن القصص بما Mmm. -hmm. What's um... ان الشياطين ليمسان انسان عمي وكذلك يجئك ربك وينذرك من تهو Why, Why? لَقَدْ كُنْتَ نَسِينًا فَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْبِهِ قَوْمًا صَالِحٍّ إِذْ قَالَ تكون من بَغْبِهِ قَوْمًا صالحين. What the... What the... um وَالْقُمْ فِي غَايَبٍ تَنْجُبُ لَيَلْتَقِفُهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وأخاف أن يأخو الذئب قُل لئن اكلهم بغير ن انسبكم اننا اذا فلما What up? وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اللهم استرنا ولا ما تنصفون ولت لكم أنفسكم أمرا فصل جميل والله المستعان على ما تصفون وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَذْلَادَ الْوَكْرِ 1 الله وليم بما يعملوه وشرذه بثمن دخس دراهم معدودة وَكَامُنْ فِيهِ من الزَّاهِدِينَ وكان وَصُورُ وُجُوهِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ نَّاظِرَةٌ إِلَى وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ والله Cho لَمَّا بَلَغُوا أَشُدَّهُمْ آتَيْنَاهُمْ نُوعًا مِّنَ الْعِلْمِ وَكَانَ لَكُم السلواي <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> إنه لا يسلح وعالم <الآلين> وَعَلَّمَهُمْ <وراء> <صحيح> لولا أمر أبوها لربه كذلك لنصرف عن الصوأ وفق شاء وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَ هَا الباب. قَالَتْ ما I قُلْ إِن كَانَ لَنَصْرٍ فَعِنْدَ قُلْ يَا عن نفسي وشهد شاهد مِنَ النَّاسِ إِن أهلها إن كان فَاتَّبِعُونِي وَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِرِينَ وَإِنْ كَالَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِنْ دُهُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِكِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قَدْ بَدَّ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كيدكم عَظِيمٌ يوسف أعرض عن هذا واستغفريني لذنبك إنك مقولا نس و تن في المدينه رااكم عزيز تراهم نفسه قد شرفها قبا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَآةً وآ وقل لحاش لله ما هذا بشرا إن هذا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترامل فتاها عن نفسه قد شعفها حبا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِمْ أَرْسَلَتْ إلَيْهِمْ وَأَعْقَدَتْ لَهُمْ مُتَكَاؤَمًا وَأَعْقَدَتْ <تصفيق> فَلََّ رَأَينَهُ أَْبَر لَهُ وَقَطط فَلَمَّا سَمِغَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْفَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآكَتْ كُلَّ وَاَحِذَةٍ مِّنْهُ النَّسِي وقوله تخرج عليهم وقال ما هذا بشر إنها وقل إن لم يفعل ماء مولا ولئن لم يفعل إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده